أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كفير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس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 وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك منه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد غل غلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفُرُوطًا وَلَا يُغِنُّ لَنَهُمْ وَلَا يَمْنُنُ عَنْهُمْ وَلَا يَأْمُرُنَّهُمْ فَلْيُبَطِّنْ كُنَّا بَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا يَأْمُرُنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب ما يعملون أي يجز به ولا يجز له من دون الله ملا ولا نصيرا. وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ الجنة وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ له وهو محسن واتبعت ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض مَا كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا ما كتب لهن وترغبون أن تنكعوهن والمستغعفين من الملدان وأن تقومون يتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَالِهَه نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالسُّلْحُ خَيْرٌ فَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ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 بلعَلَ آثُسِكُمْ أَمِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينِ إِيَّكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَاءَ تَعْدِلُ وَإِذَا تَلْبُو أَوْ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 وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ, ورسله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ غَلَّ غَلَّمْ بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ مَا كَانَ فَرِيقٌ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم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 وَإِذْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِبْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكْ لَا إِلَهَا